عينا يشرح بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيما انما نطعمكم لوجه الله انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ان نخاف من ربنا يوما ان نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم فوقاهم الله شر ذلك اليوم ونقاهم نظره وسرورا وجزاهم بما صبروا جنه حرير متكئين فيها على الارائك فيها شمس و لا زمهرير و دانيهن عليهم ظلالها و ذللت قطوفها تذلينا ويطاف عليهم بانيه من فضة و اكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقدير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 رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم فياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء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 وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّهَا هُوَ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا نَّحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا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 رحمته والظالمين عدنا لهم عذابا ال